في دراسه ثناء كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العباد ندخل اليوم في باب تحقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب وتعتاد العدوان يعني الكبر المصنف اورد ما يدل على ذلك قال قال الله تعالى إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَالِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَرْضُ بِنَا الْمُشْرِكِينَ وهنا آل عشرون بعد المئة من سورة النحلة وأورد قوله تعالى وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وهي التاسع والخمسون سورة البومنون وذكر حديث حصيم عبد الرحمن قال كنت عند سعيد ابن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقطى البارحة فقلت أنا ثم قلت أما أني لم أكن في صلاة ولكني يذغب قال وما صلعت قال ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث تحدثناهم الشعب قال وما حدثكم قال حدثنا عن بريده انه قال لا ارقى تا الا من عرب او امه قال احسن ما انتهى الى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي وبعه الرهب والنبي وبعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظلنت أنه أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمته ومعه 70 الفا يغرون الجنه بغير حساب ولا عذاب ثم نادى ودخل منزلا فخاض الناس في اولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام ولم يشربوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه فقالهم الذين لا يسترقوهن ولا يكتهون ولا يقطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام الخاشة فقال أدعوا الله بيجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعو الرب يجعلني منهم فقال سبغت فيها عتاجه من هذه النصوص التي اوردها في الباب في باب المسائل يعني الاحكام الفقهيه اصطنبق المصنف بعد الله عز وجل اثنتين و20 مساله يعني حكم شرعي نحن قد نقف مع هذه الاحكام بحول الله وقوته والنقف وقفه عام عام ما ورد تحت الترجمه والترجمه تقول ان من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب ده حكم شرعي طبعا هذه فتوى لها هذه الفتوى انه من حقق التوحيد قالوا يعني التوحيد هو ما يشوب التوحيد يدخل الجنه بغير حساب ولا عذاب ما يشوبه قروم من البدع والمعاصي وده تفسير قوله تعالى الا من اتى الله بقلب سليم يعني الاه على لسان القليل ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا نفع عباد ولا بلون الا من اتى الله بقلب سليم فمن حقق التوحيد ما يا شرط بي وخلص من الشوائب البدع والمعاصي الاكمال للذينون ده حايقول قالوا بغير حساب ولا عذاب باعتبار ما جاء ايضا فيه النصوص في الباب يقف عنده وقبل ذلك هو المصنف اورد الايات يعني التي تحدثت عن سادات الموحدين وفضل التوحيد ومن وحد فقال ان ابراهيم كان امه قامه لله حنيفا ولم يغته مشركين الله بتتكلم عن ابراهيم عليه السلام وهو رسول من الرسل الذين حدثنا الله عنهم في القران في دائره قول اعاله ورسل قد قصصناهم عليك من قبل ورسل لم نخصب عليك فالله فأل عز وجل حدثنا عن ابراهيم اكثر من سوره وذكر سوره كامله سماها باسمه ابراهيم وابراهيم كلمه اعجميه مركبه تعني اب رحيم يائما هو معروف بالعجب يقلبون بعض الحروف يعني ويبدلون بعض الحروف وابراهيم بتعني ابشر رحيم كما قال الفاحم الروم وهو اسمه ابراهيم الخليل كان اうま الله عز وجل مدح ابراهيم كموحد وكقائد من قاده التوحيد ودي شاده ولكن مع كون شاده في عقيه ابراهيم لكن بيبقى الحكم عام اي دول ويعني يريد ان ان ياخذ بهذه الشهاده من الله سبحانه وتعالى هو محقق الصفات التي وصف الله سبحانه وتعالى بها ابراهيم ان ابراهيم كان امه والامه والذي يدعو للخير لوحده ويصبر على ذلك يدعو للتوحيد لوحده حتى كده الناس يدعوا للتوحيد في زمن الغربه ما زمن الزمن الفتاو يعني يعني في الناس دي قضيه سهله زمان لما يكون الزمن كان الموحد واحد البلد اشتغلانه في, في البلد دي او غيرها وحتى الان اذا كان في الحي حي من الاحياء واحد موحد والحي كله اللي يسكن فيه كلهم اصحاب شله فبدل ما يكون امه اذا دع على التوحيد بالمنطقه دي والصبر صبر في في قائل ان ابراهيم كان امه يدعو للتوحيد لوحده وصابه جدا صابه جدا يدعو للتوحيد لوحده فا كل ما يكون معاك جماعه واهو الجماعه بيقول لك الموت بتاع الكتيره غيره بس الترديم يتخفف عليك المصايب والناس اللي جربوا التوحد سفن الغربه يعرفوا هذا المعنى تعرفون هذا المعنى يجربوا الدعوة للتوحيد في زمان ما كان يوجد عدد بهذا الذي أراه من أهل التوحيد شؤون الضلمان يقول له كان نحن في فترة من فترات العد الموحدين الله يبقى عندها لسلح في مبدة واحد وما عارف في الثورة اثنين وفي جاهد واحد إن شاء الله أنا زيدي إن إبراهيم قالوا امم وما قلنا يدخل التوحيد لوحديه الصارم قالتا الكلام القنوط وهو الاستمرار قال له اصله انه يدخل التوحيد لوحديه وبعدين مستمر وكتر كثير من الناس بيبدوا لكن بيبقى القنوط صعب عليهم الاستمرار وده عندنا في الدعوه دي الان يا جماعه بيرجع الجماعه بتاع التنظيم بالذات المنظمين اللي الان بدهوا انه هم قاده التوحيد وبعضهم عرف السامرائي كتابه التوحيد ما بعرف ولا كلامين ادعوا الدعوه هي تاع التوحيد حافظ كم باب من ابواب التوحيد ما عارف ولا باب ينظر على كده ولذلك بعض الناس بين كمان بدهوا بدهوا التوحيد اذا راوا من يدعي التوحيد المستمر يثبطوه يقول لك يا اخ مارق فريق لا طبعا والله تسمع كلامه هو يقول لك انا مين انا بندعو ولا انا احنا راينا وفل عينه كان شغال معاه انت شغال مع واحد انت هو التوحيد ده معناه مثلا في معناه حر ما هو بتقع لمان لا تنظيم لا غير كل تاخذ دينك من الكتاب والسنه بس اي زول يجي يتحشر اكشفوا للراي العام يقول لك طبعا ان احنا راينها يض في يدنا شغال مع وبعض المجربين من العاملين في السلفيين والله طيب وانا شك في انهم من اهل السنه بيكونوا سروريون ومزروعون ولك والله يا اخي هذا كان بدا كويس بدا كويس وسخنت معاه كان غو في امتى فجته فلسف وجول حراسه يقول لك الله يقول لك أننا في حقية مدينة أزيقون كده يا شباب مدينة كده أقول لك شوية شوية ما هذا الطريقة رجب الشغلالة سخلت معاه انسحب من الميدان وبدل يقول لك أنا إيماني الضيف يقول لك لا ما هذا الطريقة دي ونحن كذا بنغبها لكم الحكاية دا للروقا وقلوا يقول لك ما هذا التخالفك تستمع من الشغلال انت غلباتك الشغاله دي اطلع بره انتظرني بره لحد ما انا اشوف الموضوع ده اما ما تاخذ تنظر وتقول ان ابراهيم كان امه قائلا لله مستمر في الدعوه التوحيد ومع الاذهر والموجود في القران قائلا لله حنيفا الحنيف هو الميل من الشرك الى التوحيد مستمر في التوحيد مايل عن الشرك قال تعالى ولم يقبل المشركين وده قمة ما يمدح به الإنسان في باب في باب التعديل وفي باب الجرح انت فاهم؟ يعني قمة ما يمدح به الإنسان يقول لكم الآن ده من أسابيع الموحدين من أحي التوحيد وقمة ما يجرح به الإنسان إنه قال هذا مشهد انت فاهم؟ اكثر كده لما قال عايز اوجه اثنى على ابراهيم اثنى عليه وانه كان موحدا ولم يشرك بالله سبحانه وتعالى فيها ده اكبر ثناء الانسان لما يكون بهذا المستوى ده احنا عندنا افضل منه ما, فوق. ما منه وينها في ثاني ما تنسى ان من الشهادات وهي قرئيات القليه كان قانيتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ما مشرك اي لم تشرك اي ما قال تكريرا وده ورئي قيمة التوحيد وخطورا الشرك عند الله سبحانه وتعالى لأنه قالوا له مدعه إبراهيم ما مدعه إلا بكونه موحد وصابم داعه الداعي للتوحيد ولم يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا فيبقى هذا منهج الذي تتربى عليها الجماعة الجماعة السلفية في العالم لا بد أن تتربى على هذا المنهج وأن تربي شبابها ولما كانت تربية على هذا على الدعوة لغاية ما تتربى على المجتمع ما ترى فتره لما الناس كانوا صابطين على التوحيد والحرب شر وصدروا المجتمع في نهايه الامر بانصار الصره والله يا اخي تو كويسين يعني والله يا اخوي كويسين يا اخو الله احنا كلنا مركوتين تاعين الفوضى الاخري بعد الصبر وفي جماعه قاعد هيتكسلوا ها في اخر الوقت بعد الاعتراف بيه تمام واعترفت بيه الدوله لانه زمان ابو وحيد كان كان يعتبر ذلك عيبا في هذا المجتمع الناس العاديه بتدعوا في البلد دي ابو وحيد شاب او ذول كبير داعره في المجتمع يقول لك ده الشايب ده يبقى وهابي يعني عبوب يا جلده واذا كنت صغيرا بعد كده اننا في نظر المجتمع الاسلامي ما عندك اي قيمه لانك انت فارقت الدرب على حد قوله فانا بد ان تفقه يعني قيمه التوحيد وعظه التوحيد وان يترقى المجتمع السلفي على هذا المنهج واي تربيه غير دي تكون تربيه وسخه ومحرفه لا تصلح ان ان تقدم دعوه للاخرين ان ابراهيم كان امه قاده لله حنيفا ولم يكن من المشركين فاذكرت الذين هم بربهم لا يشكون ربهم في هذا لا اي ذنب واحد الله ما تعرفي هذا يعني ما دعوا بعض وجل الله عز وجل بعد ما تكلم عن صفات عباده من المخلصين كان ان وصفهم بقولي والذين هم بربهم لا يشكون ما عنده عقيده في شيخ ما يعترف به برعي ما عنده عقيده في الصعيد ديما ما عنده عقيده في هبه ما عنده عقيده في دنكان ما عنده عقيده في بيان طيب الشركه البيف مفروصه فيها في البلد دي ها الغبر والتلاجين والمدايا والبخار والمحايات الشغل ها بتاع الوسنيه اللي ثبت عليه والامه لازم الانسان يلقع نفسه من هذا Questo calvano ابن القوي كان يثبت في المدح لا يا والذين هم ربهم لا يخافوا تمسك في التوحيد شديد دراس مالك يا ابن الله والله صحيح راس مال كبير بتاع الاخره تلاقي عمر التوحيد موضوعك مضمون جنتك مضمونة تمشي ترجف ودبارين اكبر يوصاين ديما وقميصه وبسروال وصفه التراب بتاع القبر وبعد اتقلبت الحجابات الشغل بتاعها الشركه الذي ياتي بياله بتمرق بعدين وبتغسل والخساره بتكون كبيره والذين هم رب ابنهم افضل الحديث الذي اورده في البخار فغالب المسائل الموجوده في الاحكام الفقهيه مستنبطه من فقه الحديث والذ كان عرض في المسائل مباشره التي ذكرها المصنف في قوله فيه مسائل الاولى اي في الباب يعني الباب ده اللي هو باب من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب ولا عذاب الاولى معرفه براتب الناس التوحيد وده يوريك انه الناس التوحيد ما واحد لأن الله تتكلم عن إبراهيم ومدح إبراهيم وأن الله سلم مهربه وتتكلم عن الناس في التوحيد ما هو واحد وذلك يتكلم عن الناس اللي هم الآن بإنتظه لمنهجها للسنة والجماعة أو يقول لك كلنا موحبين ذي لكن عوض المنغر ممكن تكون مع مجرد لكنهم موحب ذي وانت عندك رشوة والله سيء الناس في التوحيد ذاته ما هو واحد أهل التوحيد في تحقيق التوحيد ليس في درجه سواء يعني ممكن يكون فعلا هو ليس بيوشك لكن التوحيد بتاعه ناقص ولما ينقص التوحيد انا بعتبر دي خساره كبيره جدا يعني التوحيد ده مع شويه مرتبه عفوا ممكن يعني الله عز وجل بهذا التوحيد يغفر لك الذنوب باجمائها لما الدرجه تكون كبيره والحديث في هذا واضح حديث البطاقه الذي رواه أبو داود وأحمد أبي, أبي غري رضي الله تعالى عنه قال سبيعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يدعى رجل يوم القيام على نوس الخلايا في الحساب بعدين إن إلينا إجابه ثم إن علينا حسابه بناديه وهذا ما نقول من الآخر المشهد في مشاهدة القيام نقلوا لك أنه بأسلم في الحديث يدعى رجل يوم القيامة على رؤوس الخلايق ينشر الله له تسعة وتسعين سجلا كل سجل مد البصر كلها قد انتلعت للزنوب والمعافر الزنوب كثيرة كثيرة جدا تسعة وتسعين سجل كتاب كبير مليان زنوب المعافر وكل سجل مد البصر وعلى الله بحاجة يقول له يا عبدي اتنكر شيئا من هذه الذنوب السؤال الاول الذنوب دي انت بتنكر بين ذنب فيقول لا لا, لا. سؤال ثاني افلا ماك كتبتي الحافظون الله يقول لهم الملائكه سجلوا عليك ذنب انت ما عملته فيقول لا طيب في سؤال ثالث لك عذر الله بيسال لو عندك عذر انك انت بتحصيني عندي بقدر هذه الذنوب فيقول له حتى يظن انهم كفلاء لانه ذنوب قد وردت كثيره و خلاص افتكروا انتم على دخول النار يساله الله عز وجل انك حسنه طيب دي ذنوب انت معترف بها ومذكرين عند انا فيقول يا رب وماذا تكون الحسنه تساوي الحسنه مع هذه السيئات يقول له يا رب كم في حسنه قول في حسن مع الزنوغي ما ضمننا الخارج فقال الله قول له لا ظلم اليوم وما ربك مظلاء من العمير فتخرج له طاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد الرسول الله وسلم. كلمة التوحيد بمعناها قال فكون ضعف الميزان فقاشت السجلان ولا يثقل مع اسمه شيء ولو لماذا لا يستفادوا من فك هذا الحديث كما ذكر ابن القيم على أن الناس للتوحيد ليسوا سواء بدليل أن ابن القيم قال ومعلوم هذا رجل نجى ودخل الجنة بعد الزنوب كلها بالتوحيد دخل الجنة ما مشناه وذلك قال ابن القيم ومعلوم أن كثيراً من الموحدين يدخلون النار بزنوبهم ويبقى الفيصل الحكم قال انه في ناس بيخشوا النار وهذه للجروب للموحدين ولا اقدر اقول الله لهم لان الناس بتفاضل في تشكيره قال في الموحدين دول موحد صح مرات تكون ما بعرفك تيجي جامعت تكلم في التوحيد كان دار ياخذ له والله اول ما يشوفك قلت الحمد لله ياخذوا التوحيد اصحى كده تعرف ذات دويوت تقول قرصات عقرب ويجرب يجيب وافتح لك رجلك كده ويتلفت كده وكده قال ليه مشريك انضم معاك عشان يجوش له قرية والله خاصة إذا كان معدول قال ليه يا ساو وبعد ذلك يقول عنده ألف يقول لك لا الله يتمشي عليه ما بعد بقى بيه التوحيد التوحيد ده هو خليه يتعلق بيه وقام من النوم ويمشي يزجيق بيه وشاي وحتمان يمشي بيه كل حين وساكل ومن وين أخونا؟ أخونا في الله الأخير واحد ثاني يجوبك يتتكلم في التوحيد ولا يتعرف ب يشوفك سخنة وقردت وحيد تاسية ما لديه مشكلة الشيء دي لا تنفع مشكلة خائب من الخنجة انت خائف؟ يعني واحد والعجب اللي حضرت مشكلة يقول لك اه اخر ما ده الخايفين منه يعني خائب منه انت خائب من خنجوك لان لو خنجو دعا بيجو كتة لو قبت معه لو كنت اه واحد تجيب معه تجيب معه طوارف هنا يا بيهني شرلوت بيهني ده ما هذولك في النهاية وما يقول لك معه انت وحيد لكن تزود فزوغي يا جبان معامل الله موحيد بالحكمة بالحكمة وشخ لك الزب انت ماذا تضمع التوحيد توحيدك ناغس لا تلك لا تلك التوحيد بتاعك ناغس فلذلك لابد ان ان تفقى ان الموحدين في درجاتهم لا استوى هم مراتب فكل ما كان الحديث بالتوحيد قوي وكل ما كان متواصل وكل مقام فيه نصرة ل يعني اهل التوحيد كل ما كان الدرجه عاليه ما دورت اتخاذ البحر اللي دعم طنظيم وامار البحر واماراتهم والامير الامير بتاعك انت عندك ريات يقول له هو رتوسي امير ها الامير منو انت يا توامير انت دوله متبرع اطلع بره الوقت يا اسمعك ابو امير هو اقدم لي امير وانا تبع جواك تبع للواحد كتاب سنة والتشوف يغال تكبأ للأول والأول ولا عفها لا معاف كما هم كلامي إذا أردنا ذلك يبقى المثالة الأولى معربة مراتب الناس التوحيديني الواصل يعني في المسائل في دسل القادم بحولها قوتي أرسى اللهم على محمد وعلى السلام